قال يا موسى إن صفايتك على الناس في رسالات وفي كلام فخذ ما أتيتك فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وَكَانَ سَنَنَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَذِهِ قُوَّةً فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قومك سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد سَبِيلًا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا غن ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حفظت أعمالهم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 ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين 111. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رب ربنا ويرفر لنا، قالوا لئلا يرحمنا ربنا ويرفر لنا لنكوننا من الخاسرين.